وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً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 نداهم فان الله لا يهدي من يضل فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسم بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من يموت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 الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا نبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجور الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال دنوحي إليهم